جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم عجرة كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما.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 وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتقو فضلا من ربكم ولتعلمو ولتعلمو عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم ما مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مدّها هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقع دمثموما فتقع دمثموما مخضولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَذُ الْمِن الرَّحْمَةِ وَقُرْرَبِ الرَّحْمَةِ كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَانِ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 المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإنما تعرضن عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا أي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ما ملومًا مدحورًا أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا إنكم لتقولون قولًا عظيما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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً أَضْرَبْنَاهُ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 ولقد فضلنا بعض النبين على بعض وأتينا وأتينا داود زبورا قل دع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون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 إن عذاب ربك كان محضورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أَوْ معذبوها عَذَابًا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك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 من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم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 فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذَا لَتَتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَا كَلَقَدْ كِتَّتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وإن كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سُنَّةَ من قد أرسلنا قبلك من الرسل ولا تجد لسنتنا تحويل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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارة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 وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنُحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَآءَ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَىٰهُم جَهَنَّمُ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 اِذَا لَمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر